لي الدنيا مدارس وانت اللي بتختار الفصل ناس بتدور على القرش وفي ناس بتدور على الاصل وجميعا كلنا وما ومحدش لاقي المص ودا سوق بيبيع وشرى خد بالك وانت بتتعامل كل عيش في المداري وما تديش حد امان كامل الحب ساعات بيقوي بس ساعات بعد شامل Il halazuna, yma halazuna. Iskabaj, sábura, és záhma, és maguna. Il halazuna, yma halazuna. Kész a foly, és megy a nesuna, a nesuna. Il halazuna, yma a الحلزونا يما الحلزونا السكة بقت شبورة وجحمة ومعجونا الحلزونا يما الحلزونا كانت زي الفل وماشية نشونا عين نشونا الحلزونا يما الحلزونا كنا سمك صاحي وقطعونا فعلا بتونا اعمل خير يا رجولة ان شاء الله الله بتطلع نصه مش واخد حاجة معهم اللي بكنز ويرصه يكفيك شر اللي في وشك صحبك وبينبر ويبصه شيل شلتك وما تسألش حد معك يسند ويشيل صاحب اللي في وقتا اكتر من الخيل والحلزونه يما الحلزونه السكه بقت شبوره وزحمه ومعجونة والحلزونه يما الحلزونه قد زي الفل ومشينا الشونه عندنا الشونه الحلزونه و صاحي وقطعونا بتونة اي الحلزونه يام الحلزونه السكة بيت شبورة وجحمة و معدونة اي الحلزونه يام الحلزونه تسيل فل ومشي انا شنع عيلا شنع اي الحلزونه يام الحلزونه كنا سمات صاحي Apaúna fáj